ربي إن إساني أرى رما لا إساني فيه سالجا وقاتلوهم إساني الللاء حتى لا تكون فتنة هذا شركين تقنطان تدكي إردت فتنة جدش شركي جدش ويكون الدين لله شفت عباداته هذا ربي افتاعتتي دي. دين جدش نستهدت عباداتي باني فإن انتهوا يوشركي إراء الآبتني إذن الرد وسنابه إراء الليل فلا عدوان الا على الظالمين والرضا لم توتامل انما برت وثناء بهن انتهو يسعد هدون يسعد جيصان وثنا الرتبهون انتهو نمني شرك الرثاء اذا مسلم توتغد الرثاء والي من توجه جو كنك الشهر الحرام وبالشهر الحرام جين حرامه بكجئ جي حرامه بؤاء يو إنسان إسنيل للا إسنيل للا نجتؤ أكمسان مال في الجنة مسلم ثلاثة جئ حرامات الللو الشهر الحرام بالشهر الحرام يو إثنجي أحراما كيف ستنلولاني إثنجي أحراما كيف ستنلولاني والحرمات قصاص وانتوني كبجمو قبا قصاص. قصاص قصاصة حركة الراديف فمأ يوكا نمن ديقوتات فك مسانيت إثنجي بسنجج فمن اعتدى عليكم نَمَا اسْمِ الرَّتِّ وَسَنَابِهِ اسْمِ اللُّلُؤِ ذَنْ حَرَمَكَ سَتْ يُؤْكَ اسْمِ إِحْرَامِ قَبُو يُؤْكَ جَاءَ حَرَمَكَ سَنَمِ اسْمِ اللُّلُؤِ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْكُمْ أَقِمْ إِنَّ اسْمِ الرَّتِّ وَسَنَابِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّكَ حِسْنُ وسنا إرتبه لي سواء إثنتين جدًا كألا وعلمه بهك أن الله مع المتقين ربين ورئيس السادات ودين جر إساعر غارو إساني تمسوداني وأنفقوا في سبيل الله كرر بكيت تبع سكن الداء دولة هما بروجته توان كرارة بكيسة تيكيسة كندة ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوهن دربنا بأيديكم هركا كيس سنين إلى التهلكة جر هلاك يوكان بأيديكم جد ولا تلقن دربنا بأيديكم لبوبه سن إلى التهلكة جر بديلة نفقاك نو ربدني قرار بكتة تنا مذولو كنور أبداني جرى هلاك اللبوق كسانه دربينا ما ده في الجنة يوم إنس مالقة بافتن عدوين إنسن رتجاباته مالقة بافتن كنان وران مسلمتوه تاجباته كناه يواني أولا إن الله يحب المحسنين رب جالتا لورا تولأول قالت إساني في قلت وأتم الحج والعمرة لله حجي في عمر رب ما جدت قوتا هكا إساني قيسا فإن أحسرتم يودور قمتا ادوين سين دورغي حجج عمره وتاتشو ارا سرتم جچو ن يور گامتن جچودا فما من الهدى وما يسني لا في وري قر قال رئل تا تججا ير گدور گامتن بكوتن تقالا ولا تحلقوا رؤوسكم ان عادتنا متاكيسن اني حتى يبلغ الهدي حاجه محلله بوتا اتي قلامو بكا اتي دور گمن سن يجچو اتيتي قالن يود اورگمن بكو متدور گمن سن اتي قالن يا هيكچوتين اجمت مسكينا رتي قودن اجمتي متاله ريفنس حدث انجچو فمن كان منكم مريضا نمني اسن الرادب ما ته او به ادم من رأسه. رفيق إنسى يوكامتها إنسى عذوه أرجمه أكبوا وافته أكهنجران كبعاتجو أكنى كرفيق إنسى كيسنطي أرجمه يوكامتها يوكا حدت تات إحراما كيسنتي رقوقنا ففي من صيام إننكن إن يسار ركجرو فدية إسر رجرة ففدية ججج كفلوت إسر رجرة من صيام صومته أو صدقة صدقاته كفلوت إسر رجرة صيام نصني صومه يصدق صدقان أمو كوبو صده وانبي إساس نيات الرجرة مسكين جهر رجرة مسكين جهر رجرة قود او نو سكن يو كا وا قلا رئه نفل تجود او نو سكن ججون يو كا قال مريتو يسرجرا فاذا امنتم يو اف امتن عدويرا عدوين زمبرا تري يو كا ان ماو كانجرتات عدوين فمن تمتع بالعمرة نمني انني ايه امر احرامت خوان الى الحج اج حجتي عمره زي حاجه حجتي ك كنني معناه كنا عمره حرمتي ايه غفنا هيكت حجين قهو نمسا فمستيسر من الهديه وانما اساله فت رجرا وري غرا ري تكت رجرا قول يا كلماسن كلوق فما لم يجد نمني أبى مالك أتن بيت أبينا وما بيت سنو أبينا قد فصيام ثلاثة أيام صومت إسرج رجوا يا سديه في الحج حال حجك كيس سجرون كيسجرون حجك سجرون صومت ويسر كانت قوية تربى دورة حرمته تسر جئز الحجارة إنه ما هو ورّا قوية جهدورة حرمته تسر جئز الحجارة ما لبجنان قوية جهدورة حرمته حرمته ينسى له أسمكيثة تسر جئز الحجارة قوية عرفة وان سومو ننتانب أيام التشريك وسبعة اذا رجعتم ويات ارباع مه ويتجرا عندك السني ديبتان يا ور مكه في يا ور ربي جبراتي دخول لي يوكاني يو اعمال حج حجي جه ستن بلي ترباع التففتني تلك عشرة كاملة سني ولدي عشرة كاملة قدني غوتودا بلي سدي احراما اجيب ود يو سومتان ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام مرتن ام دبتي كوني كواريغا كسوما كوني نما عمره حكته حجتي لمن لم يكن اهله نما حاضر المسجد الحرام جراته مسجد الحرام حاضرية المسجد الحرام يجوننا من الحرام ينهن تاني ورئيسة. إني أقولي وانتوت عم دوبته يو الله ربيك سنداتا وان انت ن الرئيس نور وان أن الله شديد العقاب ربيك إذاتي رسا ججب نم امره إسا خالفه وانني دورجي حجته الحج اشهر معلومات حجين وقتين أشهر معلومات في اشهر ذو معلومات بكم توتاه شوال ذو الحجه بيقول قدني تي في ذو القعده ذو لما فيه بيقول قدني يو كانه مسدي كان شوال قوتو للقعده قوتو في ز الحجاء قولوا يوكان قل مقران ز الحجاء الرا فمن فرض نمن واجب قري فيهن الحجاء جوه تصدقنا كيس حج وفرت حرمت القرآن فلا رفسة ولا إساتن لياتن والقرنامتي ولا فصوقة مع سجالن حجتين ولا جدالا نمل مر من في الحج حج كيساتي وما تفعل من خير وانس هجة خيري الرع سدقش ومسكين الرتك ننر يعلمه الله رب كيس النمبيكا جذاء الرت يسني في قلجة والر يمن تيو سينكي ديسة سي ربيتو ينوجها جداني ربي الرك كان نجداني كأني أتيرفان دب بن سانسند دو ققرة سينكي قبتني دفتني نمت إذن إفجالا وتزودوا سينك فتا رب تنطور جتنيتني نقلب جتنين لفنا فإن خير الزاد التقوى إرجالتن سينك إلا صدى ربي يوقاني فإن خير الزاد إرجالتن سينك إلا التقوى وان قدان ما إراء thinking جب قد أنا ما الرأو في انتي هدي كيستيه قد تمو بعد هذا ليته، وتقول يا أول الألباب وتقول نص دات يا أول يا وأنا لش نجرو كان اتجت والسلام عليكم الله